ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما أشاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الكجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما